وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله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 فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إ ن شاء أ و يتوب عليهم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 و أ ن ز ل الذين ظاهرون من أ ه ل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب, في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون و ت أ س ر و ن فريقا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 ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن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 وما ملكت يمينك مما أ ف ا ء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك و ا م ر أ ة م ؤ م ن ة إ ن وهبت نفسها للنبي ان أ ر ا د ان ل ب يستنكحها أن ي خ ا ل ص ة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت أ ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إ ل ي ك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أ د ن ى أ ن تقر اعينهن ولا يحزن ويرضين بما آ ت ي ت ه ن كلهن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 غير ناظرين اله ولكن إ ذ ا دعيتم فادخلوا ف إ ذ ا طعمتم فانتشروا ولا م س ت أ ن س ي ن لحديث إ ن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق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 ولا إ خ و ا ن ه ن ولا أ ب ن ا ء إ خ و ا ن ه ن ولا أ ب ن ابناء ء أخواتهن أ ولا أ خ و ا ت ه ن ولا نسائهن ولا ما ملكت أ ي م ا ن ه ن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 لئن لم ينته ي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم, لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إ ل ا قليلا ملعونين